السعد أزهر والتحايا تنثروا للخاتمات نقولها ونعبر فلكم نبارك ما جنيتم من رضا ولكم نصفق للنجاح ونشكروا ولكم نصفق للنجاح ونشكرون سلوى على درب العلوم تألقا وجميلة بخلاقها تتصدرون وربا مؤدبة بآداب العلا وعفاف دوما بالفضائل لتزهرون والابتسامة لا تفارق خيرتان وبطيبه الأخلاق نورة تسخر والصدق فائزة فذا دأبها وصفية لما تبادر تظهر السعد أزهر والتحايا تنثر للخاتمات نقولها ونعبر فلكم نبارك ما جنيتم من رضان ولكم نصفق للنجاح ونشكر ولكم نصافق للنجاح ونشكر واللطف في أسماء شيء سامق وذكاء فاطمة عوني جوهر والكرم فاطمة بنفرحان يران ومنيرة للاجتهاد تسطرو فلقد رفعتن المعالي عاليان في دارنا والكل فيكم يفخر فتمسكوا بنجاحكم وبحظكم ولا سوف يشكر ساعكن ويذكرو ولا سوف يشكر ساعكن ويذكرو